وَرِذْهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا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 114. فنعم عقب الدار 115. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 116. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 117. ويقطعون ما أمر الله به ان يوصلوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يرزق كل لمن يشاء وَفَرِحُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن ربه قُلْ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 110. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 111. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب 110. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لَتَسْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 114. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 115. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن 111. إن الله لا يخلف الميعاد 112. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 113. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 112. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول 113. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن 111. ومن يضلل الله فما له من هاد 112. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشف وما لهم من الله من واق